بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث والثلاثون من كتاب التسهيل للإمام بن جزي تتم هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب فعلى القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ أما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولم يزل فرضا عليه حتى توفي الثاني أنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم ثم نسخ بقوله في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم الآية وصار تطوعا هذا قول عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح واختلف كم بقي فرضا فقالت عائشة عاما وقيل ثمانية أشهر وقيل عشرة أعوام فالآية الناسخه على هذا مدنية الثالث أنه فرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمة وهو ثابت غير منسوخ ولكن ليس الليل كله إلا ما تيسر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أوزد زد عليه في معنى هذا الكلام أربعة أقوال الأول وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليلا وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع والضميران في قوله أو انقص منه أوزد زد عليه عائدان على النصف والمعنى أن الله خيره بين ثلاثة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل أو ينقص من النصف قليلا أو يزيد عليه الثاني قال الزمخشري إلا قليلا استثناء من النصف كأنه قال نصف الليل إلا قليلا فخيره على هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه وهذا ضعيف لأن قوله أو انقص منه قليلا تضمن معنى النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من النصف القول الثالث قال الزمخشري أيضا يجوز أن يريد بقوله أو انقص منه قليلا نصف النصف وهو الربع ويكون الضمير في قوله أوزد زد عليه يعود على ذلك أي زد على الربع فيكون ثلثا فيكون التخير على هذا بين قيام النصف أو الثلث أو الربع وهذا أيضا بعيد. القول الرابع قال ابن عطية يحتمل أن يكون معنى إلا قليلة. الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيها والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه فدل, فدل ذلك على أن المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي فإن قيل لما قيد النقص من النصف بالقلة فقال أو انقص منه قليلا وأطلق في الزيادة فقال أوزد عليه ولم يقل قليلا فالجواب أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا وردت للقرآن ترتيلا الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف وذلك معين على التفكر في معاني القرآن بخلاف الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته حرفا حرفا ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الآية اعتراض بين آية قيام الليل والقول الثقيل هو القرآن واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال أحدها أنه سمي ثقيلا لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه حتى أن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وقد كان يثقل جسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا اوحي إليه وهو على ناقته بركت به وأوحي إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن ترض فخذ زيد والثقل على هذا حقيقة الثاني أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده الثالث أنه ثقيل في الميزان الرابع أنه كلام له وزن ورجحان الخامس أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي وهذا اختيار ابن عطية وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل لمشقةه إن ناشئة الليل في الناشئة سبعة أقوال الأول أنه النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعها وتقوم للصلاة الثاني الجماعات الناشئة الذين يقومون للصلاة الثالث العبادة الناشئة بالليل أي تحدث فيه الرابع الناشئة القيام بعد النوم فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئة الخامس الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء السادس الناشئة بين المغرب والعشاء السابع ناشئة الليل ساعاته كلها هي أشد وطأ يحتمل معنيين أحدهما أثقل وأصعب على المصلي ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر والأثقل أعظم اجرا فالمعنى تحريض على قيام الليل لكثرة الأجر الثاني أشد ثبوتا من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس ويقرب هذا من معنى أقوى مقيلة وقرئ ويطاء بكسر الواو على وزن فعال ومعناه موافقة أن يوافق القلب اللسان بحضور الذهن إن لك في النهار سبحا طويلة السبح هنا عبارة عن التصرف في الاشتغال والمعنى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك وتفرغ بالليل لعبادة ربك وقيل المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليل فأده بالنهار فإنه طويل يسع ذلك واذكر اسم ربك قيل معناه قل بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك واللفظ أعم من ذلك وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده وقيل التبتل رفض الدنيا وتبتل تبتيلا مصدر على غير قياس فاتخذه وكيلا الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء فهو أمر بالتوكل على الله واصبر على ما يقولون أي على ما يقول الكفار والآية منسوخة بالسيف وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله أهجرهم هجرا جميلا وأما الصبر فمأمور به في كل وقت وذرني والمكذبين هذا تهديد لهم وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه أو معطوف قل النعمة أي التنعم في الدنيا وروي أن الآية نزلت في بني المضيرة وهم قوم من قريش كانوا متنعمين في الدنيا أنكالا جمع نكل وهو القيد من الحديد روي أنها قيود سود من نار وطعاما ذا غصة شجرة الزقوم ومعنى ذا غصة اي غص به آفلو وقيل هو شوق يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية فصعق يوم ترجف الأرض أي تهتز وتتزلزل والعامل في يوم معنى الكلام المتقدم وهو إن لدينا انكالا وكانت الجبال كثيبا مهيلا الكثيب كدس الرمل والمهيل اللين الرخ الذي تهيله الريح أي تنشره وزنه مفعول والمعنى أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب إن أرسلنا إليكم رسولا خطاب لجميع الناس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وقال الزمخشري هو خطاب لأهل مكة وشهيدا عليكم أن يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وإنما يشهد على من أدركه لقوله صلى الله عليه وسلم أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني موسى عليه السلام وهو المراد بقوله فعصى فرعون الرسول فلام للعهد أخذ وبيلا أي عظيما شديدا يوما مفعول به وناصبه تتقون أي كيف تتقون يوم القيامة واهواله إن كفرتم وقيل هو مفعول به على أن يكون كفرتم بمعنى جحدتم وقيل هو الظرف أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره أذكر قوله السماء منفطر به يجعل الولدان شيبا الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير والشيب بكسر الشين جمع أشيب ووزنه فعل بضم الفاء وكسرة أجل الياب ويجعل يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة فقيل إن ذلك حقيقة وقيل إنه عبارة عن هول ذلك اليوم وقيل إنه عبارة عن طوله السماء منفطر به الانفطار الانشقاق. والضمير المجرور يعود على اليوم أي تنفطر السماء لشدة هوله ويحتمل أن يعود على الله أي تنفطر بأمره وقدرته والأول أظهر والسماء مؤنثة وجاء منفطر بالتذكير لأن تأنيثها غير حقيقي أو على الإضافة تقديره ذات انفطار أو لأنه أراد السقف كان وعدوه مفعولا الضمير في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله والأول أظهر لأنه ملفوظ به إن هذه تذكرة الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يريد سبيل التقرب إلى الله ومعنى الكلام حظ على ذلك وترغيب فيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به في أول السورة من قيام الليل ومعناها أن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قياما مختلفا مرة يكسر ومرة يقل لأنكم لا تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطها فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله فخصص عنكم وأمركم أن تقرؤوا ما تيسر من القرآن ونصفه وثلثه من قرأها بالخفض فهو عتق على ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وثلثه ومن قرأ بالنصب فهو عتق على أدنى أي تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة وطائفة يعني المسلمين وهو معطوف على الضمير الفاعل في تقوم علم أن لن تحصوه الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام أي لن تحصوا تقدير الليل وقيل معناه لن تطيقوا أي لن تطيقوا قيام الليل كله فتاب عليكم عبارة عن التخفيذ كقوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن أي إذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه وقرأ في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن وهذا الأمر للندب وقال ابن عطية هو للإباحة عند الجمهور وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين هو فرض لا بد منه ولو أقل ما يمكن حتى قال بعضهم من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمر وقيل كان فرضا ثم نسخ بالصلوات الخمس وقال بعضهم هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم علم أن سيكون منكم مرضى ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني آدم تمنعهم من قيام الليل فمنها المرض ومنها السفر للتجارة وهي الضرب في الأرض لبتغاء فضل الله ومنها الجهاد ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للأمر به أو تأكيدا للتخفيف وهذا أظهر لأنه ذكره بأثر الأعذار واقيموا الصلاة وآت الزكاة يعني يعني المكتوبتين وأقرض الله معناه تصدقوا وقد ذكر في البقرة هو خيرا نصب خيرا لأنه مفعول ثان لتجدوه والضمير فصل واستغفروا الله قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثة سورة المدثر يا أيها المدثر وزنه متفعل ومعناه الذي تدثر في كساء أو ثياب وتسميته بذلك كتسميته بالمزمل حسب ما ذكرنا في موضعه وقال السهيلي في ندائه بالمدثر ثلاثة فوائد الاثنتان اللتان ذكرتا في المزمل وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير والنذير بالثياب ضد هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من التشمير وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن والصحيح أن سورة إقرأ نزلت قبلها فأنذر أي أنذر الناس وهذه بعثة عامة وربك فكبر أي عظمه ويحتمل أن يريد قول الله أكبر ويؤيد ذلك ما روى عن أبي هريرة أن المسلمين قالوا بما نفتتح صلاتنا فنزلت وربك فكبر وقوله ربك فكبر من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره وثيابك فطاهر فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة واختلف في هذا هل يحمل على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة أو على الندب فتكون سنة والآخر أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا مجاز الثالث أن معناه لا تلبس الثياب من مخسب خليف والرجز فهجر فيه ثلاثة أقوال أحدها أن الرجز الأوثان روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قول عائشة والآخر أن الرجز السخط والعذاب وهذا أصله في اللغة فمعناه أهجر ما يؤدي إليه ويوجبه الثالث أنه المعاصي والفجور قال بعضهم كل معصية الرجز ولا تمن تستكسر يحتمل قوله تمن أن يكون بمعنى العطاء أو بمعنى المن وهو ذكر العطاء وشبهه أو بمعنى الضعف فإن كان بمعنى العطاء ففيه وجهان أحدهما أن معناه لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه قال بعضهم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومباح لأمته والآخر لا تعط الناس عطاءا وتستكثره لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كثيرا، وإن كان من المن بالشيء ففيه وجهان الأول لا تبن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه الثاني لا تمنن على الله بعملك وتستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب وإن كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حملناك من ذلك ولربك فاصبر أيصبر لوجهه وطلب رضاه ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب أو على إذاية الكفار له أو على العبادة فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور ويحتمل أن يريد النفخة الأولى والثانية ذرني ومن خلقت وحيدا هذا وعيد وتهديد ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق وفي معنى وحيدة ثلاثة أقوال أحدها روي أنه كان يلقب بالوحيد أي لا نظير له في ماله وشرفه وكونه وحيدا. نعمة عددها الله عليه الثاني أن معناه خلقته منفردا ذليلا الثالث أن معناه خلقته وحدي فوحيدا على هذا من صفة الله تعالى وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقته وهو على القولين الأولين حال من الضمير المفعول وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرة واختلف في مقداره فقيل ألف دينار وقيل عشرة آلاف دينار وقيل يعني الأرض لأنها مدة وبنين شهودة أي حضورا وروي أنه كان له عشرة من الأولان وقيل ثلاثة عشر لا يفارقون وأسلم منهم ثلاثة وهم خالد وهشام وعمار ومهدت له تمهيدا أي بثدت له في الدنيا بالمال والقوة وطيب العيش ثم يطمع أن أزيد أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذا غاية الحرص كلا زجر عما طمع فيه من الزيادة عنيدة أي معاندا مخالفة والآيات هنا يراد بها القرآن لأن الوليد قال فيه إنه سحر ويحتمل أن يريد الدلائل سأرهقه صعودا الصعود العقبة الصعبة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عقبة في جهنم كلما صعدها الإنسان ذاب ثم يعود فالمعنى سأشق عليه بتكليفه الصعود فيها إنه فكر وقدر أي فكر فيما يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن أي هيأ كلامه روي أن الوليد سمع القرآن فأعجبه وكاد يسلم ودخل إلى أبي بكر الصديق، فعاتبه أبو جهل وقال له إن قريشا قد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولا يرضيهم فاستتن وقال أفعل ذلك ثم فكر فيما يقول في القرآن فقال أقول شعر ما هو بالشعر؟ أقول كهانة ما هو بكهانة أقول إنه السحر وإنه قول البشر ليس منزلا من عند الله فقتل كيف قدر دعاء عليه وذم وكرره تأكيدا لذمه وتقبيح حاله قال ابن عطية ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه, أعجبه القرآن فيكون قوله قتل لا يراد به الدعاء عليه وإنما هو كقولهم قاتل الله فلانا ما أنجبه يريد التعجب من حاله واستعظام وصفه وقال الزمخشري يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء أو حكاية لقول قريش تهكما بهم ثم نظر أي نظر في قوله ثم عبس وبسر البسور هو تقطيب الوجه وهو أشد العبوس وفعل ذلك من حسده للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي عبس في وجهه عليه الصلاة والسلام أو عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يدر ما يقول ثم أذبر أي أعرض عن الإسلام سحر يؤثر أن ينقل تقدم وما أدراك ما سقر تعظيم لها وتهويل لا تبقي ولا تذر مبالغة في وصف عذابها أي لا تدع غاية من العذاب إلا أذاقته إياها أو لا تلقي شيئا ألقي فيها إلا أهلكته وإذا أهلك لم تذره هالكا بل يعود للعذاب لواحة للبشر معنى لواحة مغيرة يقال لوحه السفر إذا غيره والبشر جمع بشرة وهي الجلدة فالمعنى أنها تخرق الجلود وتسودها وقيل لواحة من لاح إذا ظهر والبشر الناس أي تروح للناس وقال الحسن تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام تسعة عشر يعني الزبانية خزنة جهنم فقيلهم تسعة عشر ملكا وقيل تسعة عشر صفا من الملائكة والأول أشهر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة سبب الآية أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جهل لا يعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا به فنزلت الآية ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم وروي أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولوا ما قالوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عدد ملائكة النار حق لأنهم موافق لما في كتبهم ولا يرتاب أي لا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أي ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حق فإن قيل كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو تكرار فالجواب أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الان فكانه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال وقال الزمخشري ذلك مبالغة وتأكيد وليقول الذين في قلوبهم مرض المرض عبارة عن الشك وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين فإن قيل هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون بالمدينة فالجواب من وجهين أحدهما أن معناه يقول المنافقون إذا حدثوا ففيه إخبار بالغيب والآخر أن يريد من كان بمكة من أهل الشك وقولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا استبعاد لأن يكون هذا من عند الله وما يعلم جنود ربك الا هو يحتمل القصد بهذا وجهين أحدهما وصف جنود الله بالكثرة اي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله والآخر رفع اعتراض الكفار على التسعة عشر أي لا يعلم أعداد جنود الله إلا هو لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسب ما أراد الله وما هي إلا ذكرى للبشر الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة كلا ردع للكفار عن كفرهم وقال الزمقشري هي إنكار لأن تكون لهم ذكرى إذ أدبر أي ول وقرئ دبر بغير ألف والمعنى واحد وقيل معناه دبر الليل والنهار أي جاء في دبره والصبح إذا أسفر أي أضاء ومنه الإصار بصلاة الصبح إنها لإحدى الكبر الضمير لجهنم أو للآيات والنداره أي هي من الأمور العظام والكبر جمع كبرى وقال ابن عطية جمع كبيرة والأول هو الصحيح نذيرا للبشر تمييز أو حال من إحدى الكبر وقيل النذير هو هنا الله فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا ضعيف وقيل هو حال من هذه الصورة أي قم فأنذر نذيرا وهذا بعيد قال الزمخشري هو من بدع التفاسير لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر التقدم عبارة عن تقدم السلوك طريق الهدى والتأخر ضده ولمن شاء بدل من البشر أيهم هم متمكنون من التقدم والتأخر وقيل معناه الوعيد كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلى هذا أعرب الزمخشري أن يتقدم مبتدأا ولمن شاء خبر والأول أظهر رهينة قال ابن عطية الهاء في رهينة للمبالغة أو على تأنيث النفس وقال الزمخشري ليست بتأنيث رهين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وإنما هي بمعنى الرهن أي كل نفس رهن عند الله بعملها إلا أصحاب اليمين أي أهل السعادة فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم الصالحه كما فك الراهن رهنه بأداء الحق وقال علي بن أبي طالب أصحاب اليمين هم الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها وقال ابن عباس هم الملائكة يتساءلون عن المجرمين أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين الذين في النار ما سلككم في سقر أي ما أدخلكم النار وهذا خطاب للمجرمين يحتمل أن يكون قاطبهم به المسلمون أو الملائكة فأجابوهم بقولهم لم نكوا من المصلين وما بعدا أي هذا الذي أوجب دخولهم النار وإنما اخر التكذيب بيوم الدين تعظيما له لأنه أعظم جرائمهم نخوض الخوض هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه حتى اتانا اليقين هو الموت عند المفسرين وقال ابن عطية إنما اليقين الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا فيتيقنونه بعد الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين إنما ذلك لأنهم كفار وأجمع العلماء أنه لا يشفع أحد في الكفار وجمع الشافعين دليل على كثرتهم كما ورد في الآثار تشفع الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون فما لهم عن التذكرة معرضين يعني كفار قريش كأنهم صمر مستنفرة المستنفرة بفتح الفاء التي استنفرها الفزع وبالكسر بمعنى النافرة شبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام ويعني حمر الوحش فرت من قسورة قال ابن عباس القسورة الرما وقال أيضا هو الأسد وقيل أصوات الناس وقيل الرجال الشداد وقيل سواد أول الليل بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشره المعنى يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتاب من الله ومعنى منشره منشورة غير مطوية أي طريه كما كتبت لم تطوى بعد وذلك أنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء فيه من رب العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر باتباعك كلا ردع عما أردوا بل لا يخافون الآخرة أي هذه هي العلة والسبب في أعراضهم كلا تأكيد للردع الأول أو ردع عن عدم خوفهم الآخرة إنه تذكرة الضمير لما تقدم من الكلام أو للقرآن بجملته فمن شاء ذكر فاعل شاء ضمير يعود على من وفي ذلك حظ وترغيب وقيل الفاعل هو الله ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أي هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله سورة القيامة لا أقسم في الموضعين معناه أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم وقيل هي استفتاح بمنزلة ألا وقيل هي نفي لكلام الكفار النفس اللوامة هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات فإن النفوس على ثلاثة أنواع فخيرها النفس المطمئنة وشرها النفس الأمارة بالسوء وبينهما النفس اللوامة وقيل اللوامة هي المذمومة الفاجرة وهذا بعيد لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات ويستقيم إن كان لا أقسم نفيا للقسم أيحسب الإنسان ألا لن نجمع عظامه الإنسان هنا للجنس أو الإشارة به للكفار المنكرين للبعث ومعناه أيظن يظن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب وهذه الجملة هي التي تدل على جواب القسم المتقدم بلى تقديره نجمعها قادرين منصوب على الحال من الضمير في نجمع والتقدير نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي بنانا البنان الأصابع وفي المعنى قولان أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث قادرين على أن نسوي أصابعه أي نخلقها بعد فنائها مستوية متقنة وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرطها والآخر أنه تهديد في الدنيا أي قادرين على أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة كيد الحمار وخف الجمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه والأول أليق بسياق الكلام بل يريد الإنسان ليفجر أمامه هذه الجملة معطوفة على أن يحسب الإنسان ويجوز أن يكون استفهامها مثلها أو تكون خبرا وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده وليفتر معناه ليفعل أفعال الفجور وفي أمام ثلاثة أقوال أحدها أنه عبارة عما يستقبل من الزمان أي يفجر بقية عمره الثاني أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته يقال مشى فلان قدام إذا لم يرجع عن شيء يريده والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة أيان معناها متى وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد برق البصر هذا إخبار عن يوم القيامة وقيل عن حالة الموت وهذا خطأ لأن القمر لا يخسف عند موت أحد ولا يجمع بينه وبين الشمس وبرق بفتح الراء معناه لمعا وصار له برق وقرئ بكسر الراء ومعناه تحير من الفزع وقيل معناه شخص. فيتقارب معنى الفتح والكسر وخسف القمر ذهب ضوءه يقال خسف هو وخسفه الله والخسوف للقمر والكسوف للشمس وقيل الكسوف ذهب بعض الضوء والخسوف ذهب جميعه وقيل بمعنى واحد وجمع الشمس والقمر في جمعهما ثلاثة أقوال أحدها أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب والآخر أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار وقيل في البحر فتكون النار الكبرى الثالث أنهما يجتمعان فيذهب ضوءهما لا وذر أي لا ملجأ ولا مغيث بما قدم وأخر أي جميع أعماله ما, تق... ما قدم منها في أول عمره وما أخر في آخره وقيل ما, تق... وقيل ما تقدم في حياته وما أخر في سنة أو وصية بعد مماته وقيل ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته بل الإنسان على نفسه بصيرا في معناه قولا أحدهما أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة والآخر أنه حجة بينه لأن خلقته تدل على خالقه فوصف بالبصارة مجازا لان من نظر فيه أبصر الحق والأول أليق بما قبله وما بعده كأنه قال ينبأ الإنسان يومئذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بها وكذلك يلتئم مع قوله ولو ألقى معاذيره ويكون هو جواب لو حسب ما نذكر ولو ألقى معاذيره فيه قولان أحدهما أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها والآخر أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح لا تحرك به لسانك لتعجل به الضمير في به يعود على القرآن دلت على ذلك قرينة الحال وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك شفتيه مخافة أن ينساه الحين فأمره الله أن ينصط ويستمع وقيل كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشق عليه فنزلت الآية والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره إن علينا جمعه وقرآنه ضمن الله له أن يجمعه في صدره فلا يحتاج إلى تحريك شفتيه عند نزوله ويحتمل القرآن هنا وجهين أحدهما أن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأته الآخر أن يكون معناه تأليفه في صدره فهو مصدر من قولك قرأت الشيء أي جمعته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا قرأه جبريل فاجعل قراءة جبريل قراءة الله لأنها من عندي ومعنى اتبع قرآنه اسمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظها وقيل اتبع القرآن في الأوامر والنواهي ثم إن علينا بيانة أي علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه وقيل علينا أن نبين معانيه وأحكامه فإن قيل ما مناسبة قوله لا تحرك به لسانك الآية لما قبلها فالجواب أنه لعله نزل معه في حين واحد فجعل على ترتيب النزول بل تحبون العاجلة أي تحبون الدنيا وهذا الخطاب توبيخ للكفار ومن كان على مثل حالهم في حب الدنيا وكلا ردع عن ذلك وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أي ناعمة ومنه نظرة النعيم إلى ربها ناظرة هذا من النظر بالعين وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة وهو مذهب أهل السنة وأنكره المعتزلة وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر تقول نظرتك أي انتظرتك وأما المتعدي بإلى فهو من نظر العين ومنه قوله ومنهم من ينظر إليك وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي واحد الآلاء بمعنى النعم وهذا تكلف في غاية البعد وتأوله الزمخشري بأن معناه كقول الناس فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيدة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير الآية باسرة أي عابسة تظهر عليها الكآبة والبسور أشد من العبوس تظن أي يفعل بها فاقرة أي مصيبة قاصمة الظهر والظن هنا يحتمل أن يكون على أصله أو بمعنى اليقين إذا بلغت التراقي يعني حالة الموت والتراقي جمع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر والفاعل ببلغت نفس الإنسان دل على ذلك سياق الكلام وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت وقيل من راق أي قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه وقيل معناه أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أن يصعد بها إلى السماء فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهر والثاني من الرقي وهو العلوم وظن أنه الفراق أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله والتفت الساق بالساق هذا عبارة عن شدة قرب الموت وسكراته أي التفت ساقه على الأخرى عند السياق وقيل هو مجاز كقوله كشفت الحرب عن ساقيها إذا اشتدت وقيل معناه ماتت ساقه فلا تحمله وقيل التفت أي لفها الكافر إذا كفر وفي قوله الساق والمساق ضرب من ضروب التجنيس إلى ربك يومئذ المساق هذا جواب إذا بلغت التراقيه والمساق مصدر من السوق كقوله إلى الله المصير فلا صدق ولا صلى لا هنا نافية وصدق هنا يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله أو من الصدقة ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل يتمطى في مشيته وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم أولى لك وعيد وتهديد فاولى وعيد ثان ثم كرر ذلك تأكيدا وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبب ابا جهل وقال له إن الله يقول لك أولى لك فاولى فنزل القرآن بموافقة ذلك أيحسب الإنسان أن يترك سدى هذا توبيخ ومعناه أيظن أن يترك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء فهو كقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا والإنسان هنا جنس وقيل نزلت في أبي جهل ولا يبعد أن يكون سببها خاصا ومعناها عامة ألم, ألم يكن طفة من مني يمنى النطفة النقطة ويمنى من قولك أمن الرجل ومعنى الآية الاستدلال بخلقه الإنسان على بعثه كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة والعلقة الدم لأن المنية يصير في الرحم ذما، فخلق فسوى أي خلقه بشرا فسوى صورته أي أتقنها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هذا تقرير واحتجاج وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال بلا، وفي رواية سبحانك اللهم بلا. سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل هنا بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام وقيل هل بمعنى قل والإنسان هنا جنس والحين الذي أتى عليه كان معدوما قبل أن يخلق وقيل الإنسان هنا آدم والحين الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف لوجهين أحدهما قول إن خلقنا الإنسان من نطفة وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصح هنا في آدم والآخر أنه أن مقصد الآية تحقيق الإنسان من نطفة أمشاج أي اخلاط أي أخلاط واحدها مشج بفتح الميم والشين وقيل مشج بما بوزن عدل وقال الزمخشري ليس أمشاج بجمع وإنما هو مفرد كقولهم برمة أعشار ولذلك أوق عصيفة للمفرد واختلف في معنى الأخلاط هنا. فقيل اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل اختلاط ماء الرجل والمرأة وروي أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة وقيل معناه ألوان وأطوار أن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة نبتليه أي نختبره وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه مبتلين له وقيل معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقه فجعلناه سميعا بصيرا هذا معطوف على خلقنا الإنسان ومن جعل نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه وقيل أن نبتليه مؤخر في المعنى أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه وهذا تكلف بعيد إنا هديناه السبيل أي سبيل الخير والشر ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكرا أو كفورا وهما حالان من الضمير في هديناه والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميز به بينهما ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد أي هدى المؤمن للإيمان والكافر للكفر قل كل من عند الله سلاسل من قرأه بغير تنوين فهو الأصل إذ هو لا ينصرف لأنه جمع لا نظير له في الأحاد ومن قرأه بالتنوين فله ثلاثة توجيهات أحدها أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل والآخر أن النون بدل من حرف الإطلاق وأجري الوصل مجرى الوقف والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد عود لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك الأبرار جمع بار أو بر ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى والعمل الصالح حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر من كأس ذكر في الصافات معنى الكأس ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيد أو لابتداء الغاية مزاجها كافورة أي تمزج الخمر بالكافور وقيل المعنى أنه كافور في طيب رائحته كما تمدح طعاما فتقول هذا مسك عينا بدل من كافور على القول بأن الخمر تمزج بالكافور أو بدل من موضع من كأس على القول الآخر كأنه قال يشربون خمرا خمر عين وقيل هو مفعول يشربون وقيل منصوب بإضمار فعل يشرب بها قال ابن عطية الباء الزائدة والمعنى يشربها وهذا ضعيف لأن الباء تزاد في مواضع ليس هذا منها وإنما هي كقولك شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من الخمر عباد الله وصفهم بالعبودية وفيه معنى التشريف والاختصاص كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يفجرونها تفجيرا أي يفجرونها حيث شاء من منازلهم تفجيرا سهلا لا يصعب عليهم وفي الأثر أن في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عينا تفجر إلى قصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين مستطيرا أي منتشرا شائعا ومنه استطار الفجر إذا شق ضوءه ويطعمون الطعام نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فإنهم كانوا صائمين فلما وضعوا فطورهم ليأكلوه جاء مستين فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين فلما وضعوا فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين فلما وضعوا فطورهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين والآية على هذا مدنية لأن علي إنما تزوج فاطمة بالمدينة وقيل إنما هي مكية وليست في علي على حبه الضمير للطعام أي يطعمونه مع حبه والحاجة إليه فهو كقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله هو يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ففي قوله على حبه تتميم وهو من أدوات البيان وقيل الضمير لله وقيل الإطعام المفهوم من يطعمون والأول أرجح وأظهر مسكينا ويتيما واسيرا قد ذكرنا المسكين واليتيم وأما الأسير ففيه خمسة أقوال أحدها أن الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر لأنه في كل ذي كبد رطبه أجر وقيل نسخ ذلك بالسيف والآخر أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية والثالث أنه المملوك الرابع أنه المسجون الخامس أنه المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا لأنهن عوان عندكم وهذا بعيد والأول أرجح لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له أحسن إليه إنما نطعمكم لوجه الله عبارة عن الإخلاص لله ولذلك فسروه وأكدوه بقولهم لا نريد منكم جزاء ولا شكور الشكر مصدر كالشكر ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن النية والقصد يوما عبوسا وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين، أحدهما أن يوصف اليوم بصفة أهل، كقولهم نهاره صائم وليله قائم، وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران، والآخر يشبه أو يشبه في شدته بالأسد العبوس قم طريرة، قال ابن عباس معناه طويل. وقيل شديد ولقاهم نظرة وسرورا النظرة التنعم وهذا في مقابلة عبوس الكافر وقوله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان بما صبروا أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسب ما ذكرنا من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وقد ذكرنا الأرائق لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا عبارة عن اعتدال هوائها أي ليس فيها حر ولا برد والزمهرير هو البرد الشديد وقيل هو القمر بلغة طيب والمعنى على هذا أن للجنة ضياء فلا يحتاج فيها فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر ودانية عليهم ظلالها معناه أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم وإعراب دانية معطوف على متكئين وقال الزمخشري هو معطوف على الجملة التي قبلها وهي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لأن هذه الجملة في حكم المفرد تقديره غير رائين فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية ودخلت الواو للدلالة على ان الامرين يجتمعان لهم اي جامعين بين البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال وقيل هو صفه لجنة عطف بالواو كقولك فلان عالم وصالح وقيل هو معطوف عليها اي وجنه اخرى دانية ظلالها وذللت قطوفها تذليلا القطوف جمع قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك وتذللها هو أن تتدلى إلى الأرض وروي أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو الطجاع لأنها تتدلى لهم كما يريدون وهذه الجملة في موضع الحال من دانية أي دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها بآنية جمع إناء وزنها أفعيلة وقد ذكرنا الأكواب في الواقع قوارير القوارير هي الزجاج فإن قيل كيف يتفق أنها زجاج مع قوله من فضة فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفها وقيل هي من زجاج وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضها من قرأ قوارير بغير تنوين فهو على الأصل ومن نونه فعل ما ذكرنا في سلاسل قدروها تقديرا هذه صفة للقوارير والمعنى قدروها على قدر الأكف أو على قدر ما يحتاجون من الشراب قال مجاهد هي لا تغيض ولا تفيض وقيل قدروها على حسب ما يشتهون وقيل والضمير الفاعل في قدروها يحتمل أن يكون للشاربين بها أو للطائفين بها مزاجها زنجبيلا هو كما ذكرنا في مزاجها كافورا سلسبيلا معناه سلسل منقاد لجريه وقيل سهل الانحدار في الحلق يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيلا بمعنى واحد وزيدت الباء في التركيب للمبالغة في سلاسته فصارت الكلمة خماسية وقيل سل فعل أمر سبيلا مفعول به وهذا في غاية الضعف ولدان مخلدون ذكر في الواقعه لؤلؤ منثورة شبههم باللؤلؤ في الحسن والبياض وبالمنثور منه في كثرتهم وانتشارهم في القصور وإذا رأيت تم مفعول رأيت محذوف ليكون الكلام على الإطلاق في كل ما يرى فيها وثم ظرف مكان وقال الفراء تقديره إذا رأيت ما تم فما مفعوله ثم حذفت قال الزمخشري وهذا خطأ لأن تم صلة لما ولا يجوز حذف الموصول وترك الصلة ملكا كبيرة يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه حسب ما ورد في الحديث وقيل أراد أن الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم فهم بذلك كالملوك عليهم بسكون الياء مبتدا خبره ثياغ سندسين أي ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس وقرئ بالنصل على الحال من الضمير في يطوف عليهم أو في حسبتهم وقال ابن عطية العامل فيه لقاهم أو جزاهم وقال أيضا يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقهم وقد ذكرنا معنى السندس والاستبرق وقرئ خضر بالخفض صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب واستبرق بالرفع عطف على ثياب وبالخفض عطف على سندس وحل وزنه فعل معناه جعل لهم حلي أساور من فضة ذكرنا الأساور في الكهف فإن قيل كيف قال هنا أساور من فضة وفي موضع آخر أساور من ذهب فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فلعل الذهب للمقربين والفضة لأهل اليمين ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا شرابا طهورا أي ليس بنجس كخمر الدنيا وقيل معناه أنه لم تعصره الأقدام وقيل معناه لا يصير بولا إن هذا كان لكم جزاء أي قال لهم هذا يقوله الله تعالى والملائكة آثما أو كفورا أو هنا للتنويع فالمعنى لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا كفورا وقيل هي بمعنى الواو أي جامعا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار وروي أن الآية نزلت في أبي جهل وقيل إن الآثمة عتبة بن ربيعة والكفور الوليد بن المغيرة والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها خاصا بكرة وأصيلة هذا أمر بذكر الله في كل وقت وقيل إشارة إلى الصلوات الخمس فالبكرة صلاة الصبح والأصيل الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا والإشارة إلى الكفار واليوم الثقيل يوم القيامة ووصفه, ووصفه بالثقال عبارة عن هوله وشدته وشددنا أسرهم الأسر الخلقة وقيل المفاصل والأوصال وقيل القوة بدلنا أمثالهم تبديلا أي أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم وقيل مسخناهم فبدلنا صورهم وهذا تهديد إن هذه تذكرة الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها فمن شاء تحضيد وترغيب ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله والظالمين منصوب بفعل مضمر تقديره ويعذب الظالمين سورة المرسلات اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين أحدهما أنها الملائكة والآخر أنها الرياح فعلى القول بأنها الملائكة سماهم المرسلات لأن الله تعالى يرسلهم بالوحي وغيره وسماهم العاصفات لأنهم يعصفون الرياح في سرعة مضيهم إلى امتثال أوامر الله تعالى وسماهم ناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو وينشرون الشائعة في الأرض صحائف الأعمال وسماهم الفارقات لأنهم يفرقون بين الحق والباطل وعلى القول بأنها الرياح سماها المرسلات لقوله الله الذي يرسل الرياح وسماها العاصفات من قوله ريح عاصف أي شديدة وسماها الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجو ومنه قوله يرسل الرياح فتثير السحاب وسماها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله فيجعله الملقيات وأما الملقيات ذكرى فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم السلام والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح لأن وصف الريح بالعصف حقيقة والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة لأن الوصف بالفارقات أليق بهم من الرياح ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد أنها الرياح ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال والمرسلات فالعاصفات ثم عطف ما ليس من جنسهم بالواو فقال والناشرات ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء وقد قيل في المرسلات والملقيات إنهم الأنبياء عليهم السلام عرف معناه فضلا وإنعاما وانتصابه على أنه مفعول من أجله وقيل معناه متتابعة وهو مصطر في موضع الحال وأما عصفا ونشرا وفرقا فمصادر وأما ذكرى فمفعول به عذرا أو نذرا العذر فسره ابن عطية وغيره بمعنى إعذار الله إلى عباده لألا تبقى لهم خجة أو عذر وفسره الزمخشري بمعنى الاعتذار يقال عذر إذا مح الإساءة وأما نذر فمن الإنذار وهو التخويف وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانها ويحتمل أن يكون مصدرين فيكون نصبهما على البدل من ذكر أو مفعولا بذكرى ويحتمل أن يكون عذرا جمع عذير أو عاذر ونذرا جمع نذير فيكون نصبهما على الحال إنما توعدون لواقع يعني البعث والجزاء وهو جواب القسم فإذا النجوم طمست اي زال ضوءها وقيل محيت وإذا السماء فرجت أي انشقت وإذا الجبال نسفت أي صارت غبارا وإذا الرسل أقتت أي جعل لها وقت معلوم فحان ذلك الوقت وجمعت الشهادة على الأمم يوم القيامة وقرئ وقتت بالواوي وهو الأصل والهمزة بدل من الواو. لأي يوم اجلت هو الأجل كما أن التوقيت من الوقت وفيه توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم ثم بينه بقوله ليوم الفصل أي يفصل فيه بين العباد ثم عظمه بقوله وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين تكراره في هذه السورة قيل إنه تأكيد وقيل بل هو في كل آية ما يقتضي التصديق فجاء ويل يومئذ للمكذبين راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها ألم نهلك الأولين يعني الكفار المتقدمين كقوم نوح وغيرهم ثم نتبعهم الآخرين يعني قريشا وغيرهم من الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا وعيد لهم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره كذلك نفعل بالمجرمين أي مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرمين يعني الكفار ألم نخلق من ماء مهين يعني الملي والمهين الضعيف فجعلناه في قرار مكين يعني رحم المرأة وبطنها إلى قدر معلوم يعني وقت الولادة وهو معلوم عند تسعة أشهر أو أقل منها أو أكثر فقدرنا بالتشديد من التقدير وبالتخفيف من القدرة فإذا كان من القدرة اتفق مع قوله فنعم القادرون وإذا كان من التقدير فهو تجنيس ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا الكفات من كفة إذا ضم وجمع فالمعنى أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموتى في بطنها وانتصب أحياء وأموات على أنه مفعول بكفات لأن الكفاه اسم لما يضم ويجمع فكأنه قال جامعة أحياء وأموات ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياء وأموات فيكون نصبهما على الحال من الضمير وإنما نكر أحياء وأموات للتفخيم ودلالة على كثرتهم رواسيا يعني الجبال شامخات أي مرتفعات ماء أنفرات أي حلوة انطلقوا خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماض ثم كرره لبيان المنطلق إليه إلى ظل يعني دخان جهنم ومنه ظل من يحموم ذي ثلاث شعب أن يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتضلهم بينما يكون المؤمنون في ظلال العرش وقيل إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنهم على ثلاث شعب فيقال لهم انطلقوا إليه لا ظليل نفى عنهم أن يظلهم كما يظل العرش المؤمنين ونفى أيضا أن يمنع عنهم اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر الضمير في إنها لجهنم والقصر واحد القصور وهي الدياغ العظام شبه الشرر به في عظمته وارتفاعه في الهواء وقيل هو الغريض من الشجر واحده قصر كجمر وجمر كأنه جمالة صفر في الجمالات قولا أحدهما أنها جمع جمال شبه بها الشرر وصفر على ظاهره لأن لون النار يضرب إلى الصفرة وقيل الصفر هنا بمعنى سود يقال جمل أصفر أي أسود وهذا أليق بوصف جهنم الثاني أن الجمالات قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة وقرأ جمالات بضم الجيم وهي قلوس السفن وهي حبال والعظام هذا يوم لا ينطقون هذا في مواطن وقد يتكلمون في مواطن أخر لقوله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فإن كان لكم كيد فكيدون تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه كلوا واشربوا يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال هنيئا بما كنتم تعملون نصب هنيئا على الحال أو على الدعاء كنوا وتمتعوا خطاب للكفار على وجه التهديد تقديره قل لهم كنوا وتمتعوا قليلا في الدنيا وإذا قيل له مركعوا لا يركعون هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا وذكر الركوع عبارة عن الصلاة وقيل معنى اركعوا اخشعوا وتواضعوا وقيل هو اخبار عن حال المنافقين يوم القيامة لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يقدرون على الركوع كقوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون والأول أشهر وأظهر فبأي حديث بعده يؤمنون الضمير للقرآن سورة النبأ عما يتساءلون أصل عما عن ما ثم أضمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها استفهامية تقديرها عن أي شيء يتساءلون وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر والضمير فيه يتساءلون لكفار قريش. أو لجميع الناس ومعناه يسأل بعضهم بعضا عن النبأ العظيم هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك ويتعلق عن النبأ بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره يتساءلون عن النبأ ووقعت هذه الجملة جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه كأنه لما قال عما يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ العظيم وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر والمعنى على هذا لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم والأول أفصح وأبرع وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عما يتساءلون الذي هم فيه مختلفون إن كان الضمير في يتساءلون لكفار قريش فاختلافهم أن منهم من يقطع بالتكذيب ومنهم من يشك أو يقول اختلافهم قول بعضهم سحر وقول بعضهم شعر وكهانة وغير ذلك وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر كلا سيعلمون ردع وتهديد ثم كرره للتأكيد ألم نجعل الأرض مهادة أي فراشة وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث كأنه يقول إن الإله الذي قدر على خلقه هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم ويحتمل أنه ذكرها حجة على التوحيد لأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له والجبال أوتادا شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تنيد وخلقناكم أزواجا أي من زوجين ذكر وأنثى وقيل معناه أنواعا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم وجعلنا نومكم سباة أي راحة لكم وقيل معناه قطعا للأعمال والتصرف والسباة القطع وقيل معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها وجعلنا الليل لباسا شبهه بالثياب التي تلبس لأنه ستر عن العيون وجعلنا النهار معاشا أي تطلب فيه المعيشة فهو على حذف مضاف تقديره ذا معاش وقال الزمخشري معناه يعاش فيه فجعله بمعنى الحياة في مقابلة السبات الذي بمعنى الموت وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات وجعلنا سراجا وهاجا يعني الشمس والوهاج الوقاد الشديد الإضاءة وقيل الحار الذي يضطرم من شدة لهذه وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة يعني المطر والمعصرات هي السحاب وهو مأخوذ من العصر لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء أو من العصرة بمعنى الإغاثة ومنه وفيه يعصرون وقيل هي السماوات وقيل الرياح والثجاج السريع لاندفاع لنخرج به حبا ونباتا الحب هو القنف والشعير وسائر الحبوب والنبات هو العشب وجنات الفافة أي ملتفة وهو جمع لف بضم اللام وقيل بالكسر وقيل لا واحد له كان ميقاتا أي في وقت معلوم يوم ينفخ في الصور يعني نفخة القيام من القبور، فتأتون أفواجا أي جماعات فكانت أبوابا أي تنفتح فتكون فيها شقاق كالأبواب وسيرت الجبال أي حملت فكانت سرابة عبارة عن تلاشيها وفنائها والسراب في اللغة ما يظهر على البعد أنه ماء وليس ذلك المراد هنا وإنما هو تشبيه في أنه لا شيء مرصاد أي موضع الرصد والرصد هو الارتقاب والانتظار أي تنتظر الكفار ليدخلوها وقيل معناه طريقا للمؤمنين يمرون عليه إلى الجنة لأن الصراط منصوب على جهنم مآبا أي مرجعا لابثين فيها أحقابا جمع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة وقيل إنها محدودة ثم اختلف في مقدارها فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثمانون ألف سنة وقال ابن عباس ثلاثون سنة وقيل ثلاثمائة سنة وعلى القول بالتحديد فالمعنى أنهم يبقون فيها أحقابا كل من قضى حقب جاء آخر إلى غير نهاية وقيل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي ثم نسخ بقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وهذا خطاب لأن الأخبار لا تنسخ وقيل هي في عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله وكذبوا بآياتنا وقيل معناها أنهم يبقون أحيانا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار وقيل لا يذوقون ماء باردة وقيل البرد هنا النوم والأول أظهر إلا حميما وغساقا استثناء من الشراب وهو متصل والحميم الماء الحار والغساق صديد أهل النار وقد ذكر في سورة داود جزاء وفاق أي موافقا أعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار ووفاقا مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف تقديره ذو وفاق نهم كانوا لا يرجون حسابا هذا مثل لا يرجون لقاءنا وقد ذكر كذابا بالتشتيد مصدر بمعنى تكذيب وبالتخفيف بمعنى الكذب أو المكاذبة وهي تكذيب بعضهم لبعض فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية مفازا أي موضع فوز يعني الجنة حدائق أي بساتين، وكواعب جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها، أترابا أي على سن واحدة، وكأسا اندهاق أي ملأة، وقيل صافية، والأول أشهر، عطاء حساب أي كافيا من أحسب الشيء إذا كفى، وقيل معناه على حسب أعمالهم، رب السماوات بالرفع مبتدا أو خبر ابتداء مضمر وبالخفض صفة لربك والرحمن بالخفض صفة وبالرفع خبر مبتدا أو خبر ابتداء مضمر لا يملكون منه خطابة قال ابن عطية الضمير للكفار أي لا يملكون أن يخاطبوه بمقدرة ولا غيرها وقيل المعنى لا يقدرون أي يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله وقال الزمخشري الضمير لجميع الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله يوم يقوم الروح قيل هو جبريل وقيل ملك عظيم يقوم هو وحده صفا والملائكة صفا وقيل يعني أرواح بني آدم فهو اسم جنس ويوم يتعلق بلا يملكون أو لا يتكلمون لا يتكلمون الضمير للملائكة والروح أي تمنعهم الهيبة من الكلام إلا من بعد أن يأذن الله لهم وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على هذا وقيل الضمير للناس خاصة والصواب المشار إليه قول لا إله إلا الله أي من قالها في الدنيا ذلك اليوم الحق أي الحق وجوده ووقوعه فمن شاء تحضيض وترغيب عذابا قريبا يعني عذاب الآخرة ووصفه بالقرب لأن كل آت قريب أو لأن الدنيا على آخرها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه المرء هنا عموم في المؤمن والكافر وقيل هو المؤمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ما عمل لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة الآية ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا تمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا ينجاز. وقيل تمنى أن يكون في الدنيا ترابا أي لم يخلق ورعي أن البهائم تحشر ليقتص لبعضهم من بعض ثم ترد ترابا فيتمنى الكافر أن يكون ترابا مثلها وهذا يقوي أول وقيل الكافر هنا إبليس يتمنى أن يكون خلق من تراب مثل آدم وذريته لما رأى ثوابهم وقد كان احتقر التراب في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين سورة النازعات اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات فقيل إنها الملائكة وقيل النجوم فعلى القول بأنها الملائكة سماهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادها وناشطات لأنهم ينشطونها أي يخرجونها فهو من قولك نشط الدلو من البئر إذا أخرجتها وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم أي يسرعون فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسب ما يأمرهم الله وعلى القول بأنها النجوم سماها نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج وسابحات لأنها تسبح في الفلك ومنه كل في فلك يسبحون فتسبق في جريها فتدبر أمر من علم الحساب وقال ابن عطية لا أعلم خلافا أن المدبرات أمرا الملائكة وحكت زمخشري فيها ما ذكرنا وقد قيل في النازعات والناشطات أنها النفوس تنزع من معنى النزع بالموت فتنشط من الأجساد وقيل في السابحات أنها الخيل وأنها السفن غرقا إن قلنا النازعات الملائكة ففي معنى غرق وجهان أحدهما أنها من الغرق أي تغرق الكفار في جهنم والآخر أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه أي تبالغ في نزعها فتقطع الفلك كله وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضا من الإغراق أي تغرق في الخروج من الجسد والإعراب غرقا مصدر في موضع الحال ونشطا وسبحا وسبقا مصادر وأمرا مفعول به وجواب القسم محذوف وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة على تقدير حذف لام التأكيد وقيل هو إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى وهذا بعيد لبعده عن القسم ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور والراضفة النفخة الثانية لأنها تتبعها ولذلك سماها راضفة من قولك رذفت الشيء إذا تبعته وفي الحديث أن بينهما أربعين عاما وقيل الراجفة الموت والراضفة القيامة وقيل الراجفة الأرض من قوله ترجف الأرض والجبال والرادفة السماء لأنها تنشق يومئذ والعامل في يوم ترجف محذوف وهو الجواب المقدر تقديره لتبعثن يوم ترجف الراجفة وإن جعلنا يوم ترجف الجواب فالعامل في يوم معنى قوله قلوب يومئذ واجفة وقوله تتبعها الرادفة في موضع الحال ويحتمل أن يكون العامل فيه تتبعها قلوب يومئذ واجفة أي شديدة. أي شديدة والاضطراب والوجيب بمعنى واحد وارتفع قلوب بالابتداء وواجفة خبر، قال الزمخشري واجفة صفة والخبر أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة كناية عن الذل والخوف وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز والتقدير قلوب أصحابها يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة هذه حكاية قول الكفار في الدنيا ومعناه على الجملة إنكار البعث فالهمزة في قوله أئنا لمردودون للإنكار ولذلك اتفق العلماء على قراءته بالهمزتين إلا أن منهم من سهل الهمزة الثانية ومنهم من خطفها واختلفوا في إذا كنا عظاما نخرة فمنهم من قرأ بهمزة واحدة لأنه ليس بموضع استفهام ولا إنكار ومنهم من قرأه بهمزتين تأكيدا للإنكار المتقدم ثم اختلفوا في معنى الحافرة على ثلاثة أقوال أحدوى أنها الحالة الأولى يقال رجع فلان في حافرته إذا رجع إلى حالته الأولى فالمعنى أئنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت والآخر أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة فالمعنى أئنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور والثالث أن الحافرة النار والعظام النخرة البالية المتعفنة وقر أناخران بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ لأن فعل أبلغ من فاعي، وقيل معناه العظام المجوفة التي تمر بها الريح، فيسمع لها نخير، والعامل في إذا كنا محذوف تقديره إذا كنا عظام نبعث، ويحتمل أن يكون العامل فيه مردودون في الحافرة، ولكن إنما يجوز ذلك على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر. ولا يجوز قراءته بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها قالوا تلك إذا كرة خاسرة الكرة الرجعة والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله عيشة راضية أي ذات رضا أو معناه خاسر أصحابها ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة لأننا ندخل النار فإنما هي زجرة واحدة يعني نفخة في الصور للقيام من القبور وهذا من كلام الله تعالى ردا على الذين أنكروا البعث كأنه يقول لا تظن أنه صعب على الله هو عليه يسير فإنما ينفخ نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس من قبورهم فإذاهم هم بالساهرة إذا هنا فجائية والساهرة وجه الأرض والباء ظرفية والمعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء هل أتاك توقيف وتنبيه وليس المراد مجرد الاستفهام طوى ذكر في طاها اذهب إلى ثنعون تفسير للنداء هل لك إلى أن تزكى أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل وقال بعضهم تزكى تسلم وقيل تقول لا إله إلا الله والأول أعم الآية الكبرى قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء وجعلهما واحدة لأن الثانية تتبع الأولى ويحتمل أن يريد الأولى وحدها ثم أدبر يسعى الإدبار قناية عن الإعراض عن الإيمان ويسعى عبارة عن جده في الكفر وفي ابطال امر موسى عليه السلام وقيل هو حقيقة اي قام من مجلسه يفر من مجالسة موسى او يهرب من العصا لما صارت ثعبانه فحشر اي جنوده واهل مملكته فنادى اي نادى قومه وقال لهم ما قال ويحتمل انه ناداهم بنفسه أو أمر من يناديهم والأول أظهر وروي أنه قام فيهم خطيبا فقال ما قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى النكال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه أخذه الله لأنه بمعنى وقيل العامل محذوف والآخرة هي دار الاخره والأولى الدنيا فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق وقيل الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري وقيل بالعكس فالمعنى أخذه الله وعاقبه على كلمة الآخرة وكلمة الأولى أأنتم أشد خلقا أم السماء هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها رفع سمكها السمك غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين صف السماء الأسفل الذي يلينا وصطفها الأعلى الذي يلي ما فوقها ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة خمسمائة عام وقيل السمك السقف فسواها أي أتقن خلقتها وقيل جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض وأغطش ليلها أي جعله مظلما يقال غطش الليل إذا أظلم وأغطشه الله وأخرج ضحاها أي أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى وأضاف الضحى والليل إلى السماء من حيث إنهما ظاهران منها وفيها والأرض بعد ذلك ذحاها أي بسطها واستدل بها من قال إن الأرض بسيطة غير كروية وقد ذكرنا في فصلة الجمع بين هذا وبين قوله ثم استوى إلى السماء أخرج منها ماءها ومرعاها نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما يخرجان منها فإن قيل لماذا قال أخرج بغير حرف العطف فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال وتفسير لما قبله قاله الزمخشري والجبال أرساها أي أثبتها ونصب الجبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر وكذلك الأرض متاعا لكم تقديره فعل ذلك كله تمتيعا لكم منه ولأنعامكم لأن بني آدم والأنعام ينتفعون بما ذكر الطامة هي القيامة وقيل النفخة الثانية واشتقاقها من قولك طم الأمر إذا علا وغلب وغرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت لكل من يرى فهي لا تخفى على أحد مقام ربه ذكر في سورة الرحمن ونهى النفس عن الهوى أي ردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه وقال سهل التستري لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصدقين أيان مرساها ذكر في الأعراف فيما أنت من ذكرها أي من ذكر زمانها فالمعنى لست في شيء من ذكر ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة كثيرا فلما نزلت هذه الآية انتهى إلى ربك منتهاها أي منتها علمها لا يعلم متى تكون إلا هو وحده إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما بعثت لتنذر بها وليس عليك الإخبار بوقتها قص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار